إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بغفرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلت في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين شراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلع لها يوم الدين وما هو عنها بغائدين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأم يومئذ.